كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى أ ر آ ه استغنى إ ن إ ل ى ربك الرجعى ا ر أ ي ت الذي ينهى عبدا إ ذ ا صلى أ ر أ ي ت إ ن كان على الهدى أ و أ م ر بالتقوى أ ر أ ي ت إ ن كذب وتولى أ ل م يعلم ب أ ن الله يرى كلا ل ئ ل لم ا ينته ل م س ف ع ا ب ا ل ن ا ص ي ة ن ا ص ي ة ك ا ذ ب ة خ ا ط ئ ة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب